أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جَنَّهُ اللهُ أَن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قاد فَكِيب إِنَّ دِينَنَا عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا مِنْ بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَن يَتَّقِ بُيَآتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا لو فإنما ليك البلاغ والله بصير بالعباد. La, <laughs> تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم و.. بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحقكما بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم 主 لا تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لهم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قريب نجد كل نفس ما عملت من خير مخضر ما عملت من خير مخضر وما عملت قَذِرَكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قل أطيع الله الرسول فإن تولف فإن الله فَالَمَّا وَضَعَتْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُ أَُنثًى فَأَنَّى بِمَا الله أعلم بما وضعت وليس الزكر كالأنفا وإني سميتها مريق وإني ها out of كذا عازكري يا رب. تبشرك bes gab قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني تبر مرأتي عقل. Uh-uh. Uh Quan wassbbi bilshiwan ni طفاك وطهارك يا مرяем إن الله طفاك وطذرك وطفاك على نساء